بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما دراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فاليوم ينظر الانسان مما خلق خلقا مما دافق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 فَصَل وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَنْ إِلَى الْكَافِرِينَ أَمْهِلُ مُرْوِدًا